الدرس الثالث، نهاية الأسبوع اثنان، استمع إلى الجمل الآتية وأعدها ثم تأمل معانيها مستعينا بالصور أنت تقرأ كتابك في المكتبة هما تدفعان حسابهما في المطعم أنتما تختاران أطعمتكما من القائمة هي تذاكر درسها هو يذهب إلى مدرسته هما يأكلان طعامهما أنتما ترجعان من مدرستكما أنت قادمة من السوق بسيارتك